في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك كن اينما حلت خطاك اسرا لناظر من يرى كن أينما لنا من يرى عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها نحب الكرام وأحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين اينما كنا من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة اذا فرجت عن مؤمن كربة تتعلق بدينه او تتعلق بمرض ولده او تتعلق بنصيحته او باصلاح اسرته باي كربة من الكرب فرج الله تعالى عنك كربة من كربات يوم القيامة كربة المرور على الصراط توزيع الصحف الميزان الوقوف بين يدي الله من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقال بأبيه وامي عليه الصلاة والسلام لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا إغاثة الملهوف ليست فقط أن تطعمه خبزا أو طعاما أو تتصدق عليه بمال بل إغاثة كل محتاج إليك تكلمنا عنها في حلقة ماضية قدمنا عدد من المقدمات ذكرنا عدد من التقارير لا نزال معكم اليوم نتكلم عن ضع بصمتك في إغاثة الملهوف مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هكذا حثنا دين القويم على التآزر والتلاحم على التعاون فيما بيننا على نصرة المظلوم هكذا حثنا على إغاثة الملهوف مع استمرار الوضع السوري من نزوح ما يقارب المليونين ونصف المليون من المواطنين الأبرياء إلى الدول القريبة خوفا على النفس والعرض والولد لا يبقى أمام الأشقاء في الدول المجاورة إلا استقبال وإغاثة إخوانهم الملهوفين فاستقبلت الأردن قرابة 230 ألف لاجئ واستضافت تركيا 115 ألفا واستقبلت مصر قرابة 150 ألف أما العراق فنزح إليها حوالي 15 ألف لاجئ وفي لبنان وصل عدد اللاجئين إلى أكثر من 100 ألف لاجئ وقامت الأردن بإنشاء مخيمات على أراضيها وتجهيزها لإغاثة اللاجئين فسارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إلى إرسال نحو 114 ألف طن من المساعدات لهذه المخيمات أما تركيا فأنفقت حوالي 211 مليون دولار للاجئين السوريين لتقوم باستقبالهم في مخيمات على الحدود التركية السورية وشنت السعودية حملتها الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين بلغت أكثر من 250 مليون ريال بلغ عدد شهداء الثورة السورية 42394 شهيدا منهم 3523 من الشهداء الأطفال فما ياترى لهؤلاء بعد الله؟ كيف يمكننا أن نحقق مبدأ التكافل في الإسلام؟ هل الآن الأوان لأن نحقق فعلا معنى المؤمن للمؤمن كالبنيان أيها الحب الكرام كنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية مقدمات حول إغاثة الملهوف الوقوف معه الملهوف ليس فقط هو المحتاج إلى مال أو المحتاج إلى طعام أو هو فقير يعني الرجل الذي بينه مشكلة وبينه بين زوجته هذا ملهوف يحتاج إلى مساعدتك الرجل الذي ابتلي بعقوق ولده هذا ملهوف الرجل الذي يسير في الطريق مضيع يريد المستشفى فهو في كل مرة يمر بشارع ولا يدري إغاثته أيضا واجبة دلالته على الطريق الرجل الذي ربما معه متاع وأراد أن يحمله إلى سيارته ولم يستطع أن يحمله كوني أقف وأساعد هذا إغاثة للملهوف ليست القضية يا جماعة إغاثة ملهوف فقط أن نطعمه أو نسقيه أو نلبسه أو, أو نعطيه ما يتدفأ به في الشتاء كلا بل إغاثة ملهوف هو معنى أوسع من هذا المعنى وبذن الله سنذكر شيئا من هذا خلال حلقتنا مرحبا بكم مرة أخرى أنا أرحب أيضا بابنائي بعمر وخضر وأحمد والله يجزيكم خير يا شباب على مشاركتكم أصحاب فضل في هذا تكلمنا طبعا في الحلقة الماضية عن مقدمات في فضل إغاثة الملهوف وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه وكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة اخيك كان الله في حاجة أنا لما أكون في حاجتك عند مرضك في حاجتك عند مثلا كربتك في امتحانات ولا تعرف تذاكر جئت ووقفت معك في حاجة امرأة عندها ابناء ولا تستطيع أن تحضر مدرس خصوصيا جئت ودرستهم بالمجان هذه اغاثه ملهوف أيضا فنحن لما نقول ملهوف نعني محتاج محتاج يعني محتاج بلهفه ليس واحد جالس يقول والله أنا لو جاءني قلم صح ممكن أكتب فيه لكن غير محتاج الآن هذا ليس ملهوفا لكن غاثة الملهوف ما كان محتاجا الآن يعني عنده نازله محتاج بلهفه يحتاج الى شيء فعلا يعينه في مثل ذلك ذكرنا أشياء عديدة حقيقة في الحلقة الماضية يعني ربما لا نستطيع الآن أن, أن نسوقها كلها لكني سأكمل يعني بقدر ما وقفنا عليه ذكرنا أن من مما يجب على الملهوف أن يسعى في رفع اللهفه عن نفسه يعني مثلا إنسان فقير وتصدق عليه لما جاء الشتاء بمثلا بطانيات ومدفآه وكذا ثم مثلا تكسر شيء من بيته وقال يا جماعة أنا بيتي يحتاج إلى دهان ويحتاج ك فجاءوا وتصدقوا عليه وأصلحوا بيته بعدها باسبوعين قال يا جماعة الأولاد عندهم اختبارات ويحتاجون إلى أقلام جاءوا تصدقوا عليه طيب إلى متى يتصدق عليك الناس لا بد أن يسعى الملهوف لرفع اللهفة عن نفسه لا يبقى دائما مادا يده حتى لو مد يده يوما ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون هو الذي يعطي وليس دائما هو الذي يأخذ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه حكيم بن حزام وسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فأعطاه ثم جاءه مرة ثالثة فأعطاه ثم أمسكها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة المال الذي يأتيك وأنت من غير تعب هذا, هذا حلو قال إن هذا المال حلوة خضيرة فمن أخذه بإشراف نفس واحد كده صار وظيفته أنه يأخذ من الناس أموال فقط بإشراف نفس لم يبارك له فيه ومن أخذه بغنى نفس أو قال عفة نفس أو كما قال عليه الصلاه والسلام بورك له فيه يقولون فكان حكيم بعدها لا يسأل أحدا أبدا خلاص لا يمكن أقول أحد أعطني شيئا شوف كيف صار عنده عزة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا المعطية خير من اليد الآخرة ينبغي أن ينبه كل ملهوف نقول لترى الأصل أنك أنت اللي تعطي ليس أنت الذي تأخذ يا أخي خل عندك عزة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الناس وعنده ما يكفيه قال يا ناس أعطوني مالا يا ناس ساعدوني في كذا ساعدوني في علاج ساعدوا قال من سأل الناس وعنده ما يكفي جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا في وجهه جاءت وكأن وجهه قد مزقه بأضافرة جاءت خدوشا في وجهه لذلك المسألة عموما كون الإنسان يحتاج إلى الآخرين هذا أمر مكروه في الشريعة والنبي عليه الصلاة والسلام لما بايع أصحابه قال تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا تبايعوني على إقامة الصلاة تبايعوني على إتاء الزكاة ثم خفض النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال وتبايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا تكون عندك عزة يأتيك واحد معه يعني مثلا مدفاه في الشتاء يقول تفضل هذه هدية هذه صدقة فتقول الله يجزيك خير والله أعطيها من هو أحوج إليها مني الله يبارك بي الحمد لله لا أستطيع أشتري او أو قالك تفضل هذه بطانيات جمعناها صدقات كم عندك أطفال عندك أربعة يلا نزلونه من السيارة أربع بطانيات تقول لا الله يجزيكم خير ما يحتاج تنزلون لي شيء أبد أنا أشتري لنفسي كون الإنسان يكون عنده عزة ألا يكون ملهوفا دائما صحيح الشريعة أمرت بالإحسان إلى الناس لكنها لم تمدح الفقير الذي يأخذ المال إنما مدحت الغني الذي يعطي يجب على الإنسان الملهوف أن يسعى دائما لرفع الله فعل نفسه إن استطعت ألا تحتاج إلى الناس ففعل حتى في مشاكلك مع زوجتك لو تستطيع تحلها أنت من غير ما تستشير أحدا افعل مشاكلك مع ولدك تستطيع تحلها أنت افعل إذا استطعت أن تحتاج إلى أحد هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يكون عليه لذلك أصحاب الصفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قوما يأتون من عند أقوامهم ثم يدخلون في الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم ياتون يأتون ويدخلون في الإسلام هو إذا أسلم لا يستطيع أن يعود إلى قومه لأنه أصبح مسلما وبالتالي لما أصبح مسلما لا يستطيع أن يرجع فيؤذى أو ربما قتل فكانوا يجلسون في المسجد فلما كثر عددهم بنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة صفة يعني جعل لهم مكانا مسقوفا بسعف النخل صفة يجلسون تحته في المسجد يعني في خارج المسجد لم يكن أصحاب الصفة أبداً يشحذون من الناس كانوا يذهبون ويحتطبون يجمع حطب ثم يأتي بالحطب ويبيعه ويأكل ويتصدق ما قال والله أنا مسلم ومبتلى في ديني وتركت مالي وتركت أهلي لله يا جماعة أنا محتاج أنا ملهوف يا أبا بكر تصدق علي أنت عندك فلوس يا عبد الرحمن بن عوف عندك فلوس يا ف... لا لا لا كان يقول الله يجزيكم خير ما يحتاج صدقات يذهب ويحتطب يجمع الحطب لأن الناس يحتاجون الحطب في التدفئة يحتاجونه في الطبخ فالحطب يعتبر سلعة يعني ماشي عندهم يذهب ويحتطب ثم يرجع ويبيع ويزيد المال ويتصدق شوف العزة عندهم فأنا أقول ليس المفخرة أنك تكون ملهوف وتقول والله يجزاهم الله خير يقولون تصدقوا عليه لا المفخرة أن تصبح أنت المتصدق لذلك شوف جاءت الشريعة حتى بأمور لأجل أن تكفل التكافل الاجتماعي والتعاون بين الناس عندنا أمور شرعية واجبه في إغاثة الملهوف لكنه لم يمدح الملهوف نفسه يعني مثلا لما ذكر الله جل وعلا مثلا النذر لما واحد يقول لله علي نذر إن شف, يا إن شف الله ولدي المريض أن أتصدق بكذا فإنه يجب عليه أن يتصدق هذا في إغاثة الملهوف وإن كان النذر مكروه في الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أبداً أنه نذر أنه قال إن نصر الله المسلمين فعلت كذا إن شف الله مريضي فعلت كذا لم يرد عن صلى الله عليه وسلم أنه نذر وقال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير لم يمدح النذر عليه الصلاة والسلام لكن مع ذلك الذي ينذر أن يتصدق يجب عليه أن يتصدق كفاره اليمين لو واحد قال والله العظيم لافعلن كذا ثم لم يفعل فإن الشريعة جاءت أول شيء فإنه إذا حنث في يمينه فإن عليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. تشوف فيها غاثة للملحوظ. إذا مستطع يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإنه يجب عليه أن يتص أن يصوم ثلاثة أيام في كفاره الظهار واحد قال لزوجته قال أنت عليك ظهر أمي أو أنت مثل أمي أو اعتبري نفسك أمي أو أي لفظ يدل على تشبيهها بأمة في اجتنابها وعدم المبيت معها أو أوطائها أو نحو ذلك. فإذا أراد أن يعود عن ذلك وجب عليه أن يدفع كفارة الظهار وهي أن يعتق رقبه ولا شك أن العبد المملوك يعتبر ملهوفا أن يعتق رقبه أن يصوم شهرين متتابعين إذا ما استطاع فإنه يطعم ستين مسكينا. لاحظ كلها فيها إعانة للآخر لو إنسان قتل خطأ فإنه مع يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين ونحو ذلك شوف كيف أو يعتق رقبه قبل ذلك كل هذا جاء لأجل يعني إعانة الآخرين العقيقة إذا ولد لولد او بنت فإنني أنحر عقيقة وأتصدق منها أغيث الملهوف اللي مسكين ربما له مده ما أكل اللحم زكاة الفطر إغاثة للملهوف الأضحية برضو هي إغاثة للملهوف الهدية والهبة أيضا هي إغاثة للملهوف لاحظ كل هذه جاءت في الشريعة لأن الشريعة تريد أن ترفع من الإنسان المحتاج إن لم تستطع أن ترفعه حتى يكون مثل الغني في درجة واحدة فعلى الأقل أن ترفعه حتى يكون ولو يعني عنده شيء يسير من يعني المال الذي يقترب به من الغني يصبح بينهما شيء من يعني التقارب في مثل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإغاثة الملهوف وإغاثة الملهوف ينبغي أن تكون أيضا بأدب فرق يا أخي لما يكون هناك فقير يطرق علي الباب ويقول مثلا اعطوني من من طعامكم فرق اني اضع له الطعام اخذ كيسا كيس عادي بلاستيك واضع فيه رز ودجاج واربطه وقلت تفضل هذا طعامك فرق بين هذا وبين نقول له طيب وأدخل إلى البيت واضع الاكل في, في صحن مناسب في طبق وأضعه في صينيه واضع مع اسماء وكذا واقول تفضل هذا طعامك يجلس ان شاء ان يدخل عندي في البيت يجلس او في الشارع ياكله لكن باحترامي يا اخي بدل ما اعطيك كانني عفوا أطعمه يعني شيئا من من غير الإنسان يا اخي انا احترم الانسان حتى وأنا أتصدق اتصدق باحترام فرق بين لما يقول لك انا مسكين وفقير فتدخل يدك في جيبك وتخرج له شيء من المال فتم تقول خذ ولا لا اشوفك مره ثانيه عندي وبين ان تقول تفضل وعسى الله يبارك لك فيها وجزاك الله خير اسال الله انكشف كربتك قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها ادا شوف الاحترام النبي صلى الله عليه وسلم رجع مره من سفر وكان في أثناء سفره يسير عليه الصلاة والسلام في آخر القافلة حتى ينظر في أصحابه ويجعلهم يتقدمون نحو ذلك في أثناء مسيره عليه الصلاة والسلام لاحظ أن جابر ابن عبد الله كان على جمل ضعيف وكان هذا الجمل يسير ويقف وتأخر جابر قال عليه الصلاة والسلام يا جابر لما تأخرت عن القوم قال يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا الجمل ما يمشي مريض. فقال عليه الصلاة والسلام أنخو فأناخه جابر اقعده قال اناولني العصا التي في يدك او اعطني عصا من شجره فاعطاه عصا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ودعا الله ان يبارك فيه فقام الجمل نشيطا ركبه جابر للجمل ما شاء الله يمشي فمشى بجانب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاه والسلام يا جابر قال لبيك قال هل تزوجت طبعا جابر بن عبد الله ابوه قد استشهد قبل هذا الموقف بوقت يسير وعنده تسع اخوات المسؤول عنهن. وكان حالته المادية أيضا ضعيفة. أبوه ترك دينا وجابر أخذ يسدد دين أبيه. فقال صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم جرت العادة أن الرجل اللي أول مرة يتزوج جرت العادة أن يأخذ فتاة أول مرة تتزوج أيضا. هذا العادة وإن كان يجوز يعني الأمر فيه لكن استغرب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ثيبا هلا هل بكرا تلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله ان ابي قد استشهد وترك عندي تسع اخوات فلم ارغب ان اتي بفتاه مثلهن فتكثر بينهن المشاكل فتزوجت امراه اكبر منهن حتى تكون مثل امهن يعني ضحى بمتعتها الشخصيه لاجل اخواته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد يمازح جابر فقال يا جابر قال نعم قال لعلنا اذا اقتربنا من المدينه أن ننزل في صرار هذا موضع قبل المدينة بثلاثين كيلو فتسمع بنا زوجتك فتفرش لك النمارق يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له حتى لو كانت ثيب يا جابر ترى هذه عروس وأنت عريس إن شاء الله زوجتك تسمع جايين فتفرح وتفرش الفراش وتضع عليه ال ال ال الوسائد قال جابر نمارق والله يا رسول الله ما عندنا نمارق وين أنا فقير حتى وسائد ما عندي وسائد في البيت فسكت النبي عليه وسلم، ثم شعر عليه الصلاة والسلام أن جابر ملهوف يعني محتاج يحتاج إلى مساعدة شاب أبوه توفي وترك عليه دينا يحتاج إلى وقفة رجل معه لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يعطيه مالا هكذا صراحة لا أنا صحيح أتصدق لكن بأدب يا أخي أعطي الملهوف لكن بأدب فرق أني أخذ البطانية وأعطيهم إياه وهي فيها رائحة وربما فيها بقايا بول من, من أطفالي وبين أني أغسل البطانية وألفها لفا جيدا وأضعها في كيس وقول تفضل هذا هدية لكم فرق بين أقول صدقة وكثر خير أني أعطيتكم إياها هم اللي يغسلونها ليس أنا لا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أن تريد تتصدق احترمني يا أخي احترم كرامتي أو لا تعطيني صدقاتك الله يغنيني عنها النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة أراد أن يعين هذا الملهوف بأدب كيف ما قال يا جابر خذ هذه دراهم لا قال صلى الله عليه وسلم له يا جابر قال نعم قال تبيعني جملك تبيعني جملك يعني الجيش مليء بالابل بالإبل والمدينة السوق مليء بالإبل ما في إلا جمل جابر جابر استغرب <تصفيق> لما قال تبيعني جملك لكنه خرج من هذا الاستغراب بأسلوب لطيف أذكر هذا لكم وأذكره لكم أيها الفاضل بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو أحسن الناس خلقا يعني حتى في إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى الآخرين يحسن إليهم ويجعلهم يحتفظون بماء الوجه مثل ما يقال يعني يحسن إليهم ويحترم صلوات ربي وسلامه عليه كرامتهم آه يعني آه لا, لا يحاول أي صلى الله عليه وسلم والسلام أن يسبب لهم احراجا في أثناء مساعدتهم لما مشى صلى الله عليه وسلم بجانب جابر سأل انت متزوج وكذا إلى آخر القصة ثم قال صلى الله عليه وسلم له تبعوني جملك. قال رسول الله جملي. يعني أجاب الآن فرحان ان الجمل صار يسرع ووضعه زين يعني. قال جملي. قال نعم. قال خذه يا رسول الله. ما دام أنت راغب في الجمل خذه هدية. قال عليه الصلاة والسلام لا لا لا. بل اشتريه بالثمن. قال سمه. بكم تسوم؟ كم تشتري؟ قال بدرهم. قال جمل بدرهم. تغبنني يا رسول الله لا مدام المسألة بيع لا لا تغبنني يا رسول الله قال بدرهمين قال لا تغبنني يا رسول الله قال بثلاثة دراهم قال تغبنني يا رسول الله قال بث أربعة وجعل يتزايدان حتى بلغ به أربعين درهم أوقية من ذهب قيمة جمل هذه قال جابر نعم بعتك لكن أشترط عليك طبعا جابر واحد 21 سنة يكلم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يمكن قريب من الستين في ذلك الحين قال اشترط عليك قال ما هو قال ان ابقى على جملي حتى اصل المدينة يعني ما تقول لي انزلوا كم المشي لا ابقى على جملي حتى قال لك ذلك وصلوا الى المدينة مضى جابر وانزل متاعه وجاء بالجمل للنبي صلى الله عليه وسلم فامره النبي عليه الصلاة والسلام وربطه بنخلة بجانب المسجد ثم قال عليه الصلاة والسلام يا بلال قال لبيك قال أعطي جابرا أربعين درهما ونشا نشا يعني زده فأعطى جابرا المال أخذ جابر المال وذهب يسوقه إلى بيته هو بين فرح بهذا المال وبين حزن على فراق جملة أشتري جمل ثاني أم أشتري حاجات لأخواتي أم ماذا فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال خذ الجمل واعطه جابرا وقل له المال والجمل لك أخذ بلال الجمل وجاء يا جابر يا جابر إلا الجمل معه جابر ما يدري هي ألغيت الصفقة ام النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن البيع قال يا جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المال والجمل لك شوف يا أخي الأخلاق الحسنة حتى في الإحسان إلى الناس في, في احترام يا أخي للانسان المحتاج طبعا أنواع الملهوف هي متنوعة من الملهوفين من هو ملهوف في المال ومن هو ملهوف رجل أو غلام أو فتاة أو كذا محتاج إلى التعليم محتاج أن أعطيه من خبرتي محتاج أن أمارس معه تعليما مجانيا له أن أملأ وقته بالخير هذا أيضا حقيقة من أكبر أنواع إغاثة الملهوف الإغاثة بالعلم الإغاثة بالمعرفة الاغاثه بالحفاظ على على قدراته تنميه مهاراته هذا حقيقه من أهم انواع الاغاثه وهناك اقوام لهم في ذلك بصمه بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتهم كن أيها ما حلات غطان أسرا لنا السلام عليكم يا شباب كيف حالكم طيبين بارك الله فيكم اسال الله ان يرجعكم الى دياركم وانتم سالمين غانمين امين وبيوتكم الساعة أربعة في ناس يدرسوا قبلكم البنات يدرسوا الساعة كم الساعه 11 تيجي انتم تدرسوا لما تخلصوا 4 في ناس بيدرسوا بعدكم كمان بس خلاص يعني الازمه اللي بتعيشوا فيها باذن الله تعالى تخلص قريب ان شاء الله تعالى والواحد مثل لكم لكن على على كلكم ها نعم ولا لا من اللي عنده كتب يرفع يده ها كلكم عندكم ما شاء الله بإذن الله إن شاء الله تعالى قريبا أزوركم في مدرستكم في سوريا امين آمين أسأل الله أن يحفظ سوريا أسأل الله أن يحفظ شعبها أسأل الله أن يوفقهم لكل خير أسأل الله أن يرجع سوريا آمين مطمئنه عند يا رب صن اعراضهم ونفوسهم وليس يعني سمعنا عنكم جزاكم الله خير في وقوفكم مع إخواننا في سوريا وهم يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بأشياء قد يبتليه أحيانا بإخراجه من بلده أو يبتليه بمرض أو يبتليه بفقر أو بموت أحد أو كذا فوقفنا معهم هو إحسان إلى أنفسنا ما هو بحسان إليهمهم لأن اللي نحتاج الأجر ونحتاج الخير ولأنه ممكن يعني يوم من الأيام يصيبنا لأصابهم. فهم يقفون معنا كما وقفنا معهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني, بعض يعني أو, أو دعيني اسمع القصة منك كيف يعني صدفتم أخوانكم بداية يا شيخ أهلا وسهلا فيك وحياك أهلا. الله يحفظك أنت الآن وضيوفنا السوريين قبل الله يجزيكم خير الأخ أبو بشار جار لا خالتي بسوريا أي لأنها أمي سورية وحكت لي عنه أنه هو يعني خايف على عياله وعلى بناته وإشي قلت لها خليه يبعثهم علينا فإجت زوجته وبناته وولاده عندي برمضان أي. وظلوا عندي وقبل شهر شهر ونص تقريبا اسمعنا أنه هو جاي على المخيم أي. قام زوجي بتكفي له وجابه لعندي طلب هو أنه يسكن بالإيجار احنا رفضنا لأنه احنا فوق عنا ابني ساكن فقلنا يا ليث انت يكفيك غرفة انت ابنك متزوج ابني متزوج اه و... والاخ ابو بشار ومرت يسكنون بغرفة واحنا بيتنا الحمد لله يعني ثلاث غرف ومنافعهم و... والانسان ما يدرى شو ربنا بدي يكتب عليه صحيح. اليوم احنا ضفناهم يجوزهم بالمستقبل يعني نكون احنا ضيوف ان شاء الله بحالة طبيعة عندهم ضيوف عاديين ويعني وجزا الله المؤمنين والانسان لازم يوقف جنب أخوه المسلم شو, شو اسمك يحيا. يحيى ام ام تجيت هون مم. قبل شهر شهرين ضلينا شهر ضليت لحد اجينا ضليتوا شهر لحد اجيتوا طيب انت شو رأيك في يعني حال سوريا هلا ووضع السوريين وشو رأيك؟ الله لعنه حمد الدمر سوريا عم تدمر كل بيطلعوا من بيته كل بيطلعوا من بيته <تصفيق> و... كمان ويدبحوهن و... و... و... ونزلوهم بالأرض طيب شو بتحب أنت أنك تبقى هون ولا ترجع لسوريا هيا نرجع لسوريا نكون بخير لما ترجع سوريا تكون بخير بارك الله فيك أنا بدي أسمع منك أبو بشار يعني هو سبحان الله يعني خروج الإنسان من بلده وبلا شك أمر لا يرغب فيه أي أحد يعني هو بحد ذاته يعتبر ابتلاء. أول شيء إيش مشاعرك لما يعني أم غيث وزوجها وأبناها يعني أم ليث صفافوكم وقالوا والله ما نأخذ منكم شيء وكذا. وكيف يعني إيش شعورك الآن تجاههمهم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظك بصراحة ما قصروا معنا نهائيا يعني معزبين هون وعاملونا بكل طيب يعني حتى لقمة الأكل كانت من بينات بعضنا عجيب آه والله ورغم أن ظروفهم يعني مش جيدة زيادة ولكن بالعكس يعني ما ما شعرونا برغم أنه متلوعين وغربة آه بس يعني ما شعرنا فيها زيادة ااا بنتك يعني خرجت معكم في نفس التوقيت ولا لا ها أخذها زوجها وراح فيها على تركيا قبلكم. إيه. إيه. ولدت قبل في المخيم. بكثير. هذا أول أولادها. نعم بكريه كانت إيه أول. الحملة. نعم. ها. الشعورك يعني عادة البنت لما يكون أول ولادة تحب أمها تكون عندها تحب أن أنها لما تولد تجي عند أمها هي اللي تنفسها وتقوم طبعًا عليها وكذا. لا الحمد لله الله بعت لها ناس الحمد لله يعني. في ناس كتير كويسين كمان سوريين ايه حلنو عليها المحرية. ايه ام وبناتها وراعوها الحمد لله بس طبعا هاد ما بيعوضها عن امه بلا شك لا حول ولا خوتها الا بالله ايوه انا الكرام طبعا هي ليست القضيه تتعلق بالتعليم ايضا التكافل بين اسره واسره هذه قاثت ملهوف لما يكون انسان وقع له ما وقع في بلده واضطر الى الخروج منه ثم أقبل فاحتوته اسره اخرى ووقفت معه واشعرته بنوع من يعني العاطفه الحسنه و الإكرام له بلا شك أن هذا حقيقة من أعظم أنواع الإحسان بين الناس مثل ما قال الله على واحسن من الله يحب المحسنين خضر تفضل بمبادأ أنا خضر مبادر عضو مبادرة تعليمية مبادرة يد التعليمية هدفها أنها توفر الفرص التعليمية المناسبة أو البيئة المحيطة للطالب المناسبة من معلمين من إرشاد تربوي ومؤسسيه المدرسة من مهمة ورؤية ورسالة وزي ما بتعرف حضرتك لما ربنا بدأ الدعوة للرسول عليه الصلاة والسلام حكاه له اقرأ وبدأ معاه بالقراءه م. و. وإحنا رسالتنا لأن لا تنفض الأمة ولا تنتشر دعوتنا كأمة إسلامية وعربية بشكل عام البداية بالتعليم وتطوير العلم بشي عندنا اللي عم بنزل للهاوية مش عم بطلع طيب أعطني خضر إيش إغاثة الملهوف أو المحتاج اللي مارستوهها أنتم من خلال ال هذا العمل الجمعي أول عملنا بمبادرة تعليمية تشارك مع مبادرة مدرستي الملكية ورحنا للمناطق الأقل حظا من معان والغور والمناطق البعيدة النائية اللي ما بوصلها حدا يعني توصل البيئة المدرسية من مباني من طلاب من معلمين يعني غير قابل للتعليم ابدا آه. فكان دورنا هون إن بالأول التحفيز عشان نشوف ردة فعل الطلاب والمعلمين والهيئة وعشان نفوت عليهم بالخطوة الجاي خلال الفصل الشتوي إذ إحنا في حاليا طيب إيش اللي في بالكم تعملونه يعني أريد الملهوف ماذا تعملون له يعني وضع في المدرسة غير جيد ربما كانت الكتب مثلا غير جيدة وغير متوفرة وكذا ما هي العمل اللي قدمتوه لهم العمل بتعاون مع الإرشاد التربوي بالمدرسة أيوة. المفروض أنه الإرشاد التربوي بيكون عنده الحالة الاجتماعية للطلاب ولكل طالب بشكل شخصي نحن نتابع هاي الحالة وندخل الأهل على الخط بالإضافة للتعليم هي دائرة متكاملة فإحنا منلطقة كل الدوائر بحيث أنها تصب بأهداف الطالب نفسه ممتاز يعني قصدك أن هناك طلبة ربما لم ينالوا يعني مستوى كافية من التعليم ربما ظروفهم التعليمية أو ظروف المدرسة أو ربما مدرسين ليس عندهم مسائل تعليمية مناسبة أنتم تساعدون على توفير هذه الأمور توفير. وهذا نوع من الإغاثة يعني إغاثة ملهوفة المتعلقة ب. العلم هو بلا شك إنه من أشهر في المرات كون الإنسان يتعامل مثل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك أساليب متعددة لإرثة ملهوف عندهم يعني مثال مرة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيفه يعني يعشيه ويجد له مكان يبيته فيه يضيفه فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى نسائه هل عنده كنا شيء فكل واحد تقول والله يا رسول الله ما عندنا شيء ما عندنا شيء يصلح للضيف ما عندنا طعام فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احد الصحابه انا يا رسول الله فاخذه معه الى بيته ثم دخل هذا الرجل صاحب البيت الى قال يا فنانة هل عندك شيء هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك شيء فقالت والله ما عندي الا عشاء الصبيه ما عندي الا العشاء حق عيالنا قال علليهم بشيء حتى يناموا خليهم يلعبوا وكذا أعطيهم كسر خبز مشي حالك حتى يناموا ففعل ذلك ونام الصبيان ثم أقبلت المرأة بالطعام وضعته للضيف للضيف ولزوجها فقال لزوجته الرجل قومي للسراج طبعا هو اتفق معه قومي للسراج كأنك تصلحيه ثم اطفئيه فقامت المرأة للسراج بعد ما وضعت الطعام كأنها تصلح السراج فأطفأته أطفأ انتهى الزيت طفى السراج ثم جعل الضيف يأكل والرجل لا يمد يده إلى الطعام إنما فقط يحرك فما كأنه يأكل حتى الضيف شبع خلاص وحمر الطعام عنه فلما أصبحوا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البيت فقال عليه الصلاة والسلام له لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة الله تعالى عجب من اكرامكم للضيف وايضا الاسلوب الحسن الذي مارستموه معه لم يشعر الضيف أنك ثقلت علينا وأكلت طعام عيالنا وكذا لا يطفأ السراج والرجل كأنه يأكل الضيف أخذ راحته في الأكل يظن أن الرجل شغال يأكل قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة ثم أنزل الله تعالى قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن شح نفسي نَفْسِي فَهُلَيْكَ المفلحون. شوف كيف سبحان الله أنزلها الله تعالى فيه طيب أنا ودي أسمع منك يا عمر شي مساكم سعيد الله يحييك يا مرحبا بك يعني أقول اعمل لوجه الله دون تأخر جميل وتجاوز الأحزان بالأفراح كن كالكريم توددا في دابه شمسا تناثر نورها بصباحي إن الحياة قصيرة لا تنهيها إلا وأنت مكلل بنجاح النجاح والرجولة هي أن تحس بالغير شوف انظر انت لمثال بسيط يمكن يحصل معك في, في, في يومك أبوك يعطيك مصروفك يحكي لك اتجه لجامعتك الله يحميك أنت تختزل منه وتعطي والله من وراء القصد تعطي لمن يحتاج تعطي للملهوف إذا أباك علم بطريقة غير مباشرة أنك تفعل هذا الفعل. شوف مدى سعادته فما بالك بسعادة من خلقك وخلق خلق أباك وأعطاك وأعطى أباك فالعطاء هنا يعني له سعادة لا توصف وفي ناس تحتاج في ناس تحكي لك أنا ما معي انا أنا طالب مش مطلوب مني هذا الإشي أبدا أبدا تقدر تتنازل عن كاسه شاي الصبح وكاسة شاي المساء توفر شوية طبعا وفي ناس تستاهلها في ناس والله يا شيخ تنام بدون فطور مش بدون عشاء بدون فطورهم وانا, وأنا من, من, مش من مشاركتي في عدة أنشطة وفي عدة مجالات في ناس فعلا تنام بدون فطور يعني في ناس محتاجة في ناس تسهل أكثر ما أنت يعني ترفع ما حدا قال لك لا بس يا أخي في ناس تحتاج تنام يعني تروي عطشها بس مش, مش تشفي الجوهين أحسن صدقت صدقت والله وفعلا ترى شعور الطلبه ايضا مع بعض شعور الفتيات يعني بالحاجة مع بعض يعني انا لما اعرف ان في طالب ما هو قادر يشتري المواد الدراسيه واحيانا أنا انا ادرس بالجامعه من سنوات عندي طلاب بصراحه يعني احيانا اخلص محاضرتي وأطلع من مواقف في مواقف مخصصه للدكاتره فانا اخلص المحاضره وطالع ارى بعض طلابي يطلع ومعاه سياره يملكها وبعض الطلاب لا يطلع يأشر لسيارات التاكسي فاعرف احيانا ان ربما قدراته الماديه اقل من غيره وألاحظ أن السنة تبدأ الفصل الدراسي يبدأ ويمضي والله يا شباب ربما أربعة أسابيع وهذا الطالب ما بعد أحضر الكتاب اللي احنا نقرأ فيه انا أدرس مواد شرعية فقه أو عقيدة أو حديث فاحيانا الكتاب يكون قيمته غاليه مجلد كبيرة أبو أربعمائة صفحة خمسمائة صفحة فأنا كل مرة أبدأ أشرح اقول لهم طيب شباب ضعوا خطا تحت المسألة مهمة هذه الصفحة واللي بعدها اكتبوا محذوف ليست معنا في الاختبار الطالب ما يكتب شيء معه دفتر يكتب فيه طيب لازم يا ابني يكون معك كتاب حتى تتابع معنا فأعلم في داخلي انه مطالب بكتاب عندي بخمسين ريال ومطالب لكتاب الرياضيات ثمانين ريال ومطالب عنده مادة في الكيمياء ايضا كتابهم غالي بمئة وعشرين ريال ويعني مجموع الكتب اللي المفروض يشتريها تصل الى ألف وربما انه ما عنده هذا الألف ماذا لو أن طالبا أنا والله الحمد يعني في الغالب أشتري لهم والله الكتب يعني عسى الله يقبلها لكن ماذا لو أن طالبا علم أن زميله لا يستطيع أن يفعل ذلك فهو لما راح من البداية وشرى كتابا لنفسه شرى معه كتاب وجاء وقال فلان هذا هدية لك يا أخي تكسب اجرا عظيما دون أن يطلب منك هو ذلك أو يقول لك أعطني كتابك أذاكر فيه إذا خلصت مذاكرة أعطني أو ساعدني في ذلك أذكر يا أخي مدام ذكرت إعانة الطلبة البعض لما كنت في الجامعة قبل أكثر من من عشرين سنة تقريبا معنا أحد الطلبة كان أحواله المادية ما هي جيدة كثير يعني ليست يعني, يعني فتوفي أبوه فأذكر أنه لما وصل الخبر أنه توفي كانوا الجامعة قبلها الصبح يعني الصبح قد وزعوا علينا المكافآت. كنا يعطونا مكافآت ثمانمية وخمسين ريال شهرياً يعطونها للطالب الجامعات الحكومية تعطي مكافآة للطلاب فكانوا يعطونا إياها ثمانمية وخمسين ريال يدبسونها بالدباسة فتأخذها أنت من المحاسب وتذهب والله جئنا نعزيه في غرفته وهو سيذهب إلى أهلك كنا في منطقة أخرى ندرس ليس في نفس المدينة ولما خرجنا لمحت أحد زملائي عاد إليه وأخرج المكافأة كاملة لمسلمها اليوم الصبح والله يا شباب أنها بالدباسة ما أخرج منها ولا ريال وقال يا فلان هذه هدية قال والله ما اخذها قال والله تأخذها هذه هدية لك يعلم أنهم سيتكلفون في العزاء للضيوف ربما وضعوا شيئا وكذا وأيضا مشواره وغيره أعرف هذا الشخص الذي أعطاه المال أعرفه الآن يملك ما لا يكل ربما عن أربعين أو خمسين مليون أعرفه شخصيا وكنا في تلك ذلك الحين أعمارنا 18 سنة تقريباً لسه سنة أولى أو ثاني في الجامعة. أنظر كيف يعني لما أغاث ملهوفا وهو محت أشاب ومحتاج لهالفلوس لكن ما دام هذا محتاج تفضل أقدمك على نفسي أنا أدبر نفسي الشهر هذا وما من شيء فهو يخلف خير رازقين هذا يهال أفاد الفاصل القصير وأعود إليكم بإذن الله. عجب أن يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك ضع بصمتك عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الجلوس في الطرقات فقال رسول الله مجالسنا ليس لنا منها من بد يعني ما عندنا مكان آخر كانت بيوتهم في السابق بيوت ضيقة يعني ما في. تدخل ويكون في مكان مثلا للنوم مكان للطبخ مكان صالة مكان للضيوف لا كان البيت كله غرفة واحدة يعني فصعب الضيوف يجلسون في بيتي يتحدثون معي وفي عيالي وزوجتي وقالوا مجالسنا ما لمنا منها من بد لازم نضع فراشا في, في الشارع ونجلس في الطريق فقال صلى الله عليه وسلم إذن أعطوا الطريق حقه طيب ما حقه قال اهدوا السبيل وردوا السلام وأغيث المظلوم وأغيث المظلوم واحد مظلوم في بيع مظلوم في شراء واحد طفل ضرب أغيثه ما دام رأيت أمامك اشتغل في أثناء جلوسك إغاثة الملهوفين إغاثة المحتاجين شوف كيف التأكيد ما دام الإنسان رأى الملهوف هذا يزداد عليه يعني ويزداد عليه وجبة أحمد ما سمعناك اليوم سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أسأل الله أعمالي وأعمالي الجميع تكون خالصة لوجهه. آمين اللهم صلى الله يا رب. بعقب على القصة اللي وردت م. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابي جابر في نهاية القصة أنه أرسل بلال إنه السؤال أنه لماذا بلال يعني بلال معروف يعني وضعه الاجتماعي أو يعني من الزهاد يعتبر يعني وضعه تقريبا مقارب لوضع الصحابي جابر فلما لما جابر يستقبل هالصدقة ما يحس إنه في أي فروق بينه وبين اللي جاي يعطيها فهذا اللي بنحاول تقريبا نتبعه في المبادرات اللي بنعملها م. لما نروح مثلا على بيت دار عيتم أو يعني مثلا اللاجئين بنحرص إنه يكون معنا مختلف الأعمار الصدقة بتيجي أو ال الهدية بتيجي يعني عبارة عن ن تعالوا مثلا للأطفال مين فيكو يجاوب على هالسؤال وياخذ هاي الجائزة مين فيكو حافظ هالنشيدة ويأتي يأخذ هالجائزة حتى بذكر في بعض الأخوات الله يجزيها الخير في محافظة إربد عملت تقريبا عمل مشابه بدل ما إنها تعطي فلوس مباشرة جابت هذه الفلوس وجابت فيها مواد غذائية يعني على أساس إنه ربات البيوت اللي بيحاجة يصنعوا منها الغذاء وفي بازار خيري يبيعوه الناتج برجع لهم جميل. والناس بيستدلوا على هدول الربات المنازل انه والله عجبني مثلا طبخها او الحاجه اللي فانه يعني تشير لهم على اساس انه يعتمدوا على نفسهم اي جميل فالحمد لله في يعني مختلف المستويات يعني بنركز على انه الصدقة تيجي او العمل هذا يجي من انسان يعني في سنك او في مستواك او تيجي بطريق انت تحس انك استحقيت انك تاخذه جميل جميل هذا حقيقة من اهم الامور يعني كون الإنسان يسعى أيضا إلى أن يراعي نفسية الفقير أو نفسية المحتاج هذا أمر مهم ذكروا أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج مرة مع مولاه أسلم يطوفون في انحاء المدينة فمر برجل قد نصب خيمة وجلس عند بابها فمر به عمر وقال من الرجل؟ قال ما لك وأنا يعني دخلك يعني تسألني لي. ليس من شأنك قال بل من شأني من الرجل؟ قال أنا جئت من بلدي كذا وكذا قال ما جاء بك قال جئت إلى المدينة فسمع عمر وهو يتكلم مع سمع امرأة تئن تئن يعني بألم قال عمر ما هذا الصوت قال زوجتي فيها الطلق الولادة وليس عندها أحد ولا أجد أحدا أستعين به مباشر عمر ذهب إلى بيته إغاثة ملهوف رجع إلى بيته وأخذ من طعامه وحمل على كتفه ودخل على أم كلثوم بنت علي بنا طالب هي زوجة عمر رضي الله تعالى عنه تزوجه ورزقت منه بثلاثه أطفال فقال لها هل لك في خير ساقه الله إليك قالت وما هو يا أمير المؤمنين قال لها هذا رجل امرأته تلت وليس عندها أحد احملي ما تحتاج المرأة طبعا أم كلثوم امرأة وعاقلة وتعرف المرأة التي تلد ما الأشياء التي تحتاج إليها فحملت المتاع الذي يصلح للتوليد شيء يلف به الطفل ربما إناء فيهما أو, أو نحو ذلك فجاءت ودخلت على المرأة أخذها عمر وعمر يحمل المتاع مع نفسه المتاع الذي سيعطيه الرجل هدية دخلت أم كلثوم على المرأة وجعلت تعالج أمر ولادتها وعمر جلس في الخارج وأشعل حطبا وضع القدر وبدأ يطبخ الطعام والرجل جالس يتفرج على عمر ولا يدري ان هذا عمر أمير المؤمنين يقول ف. جعلت المرأة تئن وزوجة عمر أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت علي بن أبي طالب عندها حتى ولدت فقالت أم كلثوم يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام الرجل سمع كلمة أمير المؤمنين اللي جالس يخدمني عمر بالخطاب بنفسه وكان عمر له هيبة عند الناس مشتهر بهيبة وقوة في الحق قالوا فالرجل استاخر واخذ يسبح يقول سبحان الله سبحان الله فقال عمر يا رجل هون على نفسك ثم اخذ عمر الطعام وجاء وضعه عند الخيمه قربه وقال يا ام كلثوم اطعم المراه فاخذت ام كلثوم من الطعام ثم جاء الرجل بالطعام جاء عمر بالطعام وضعه عنده وقال كل فانك اصبحت اليوم جائعا شوف يا اخي كيف اغاظه الملهوف ليست فقط فقير وانا اعطيه مالا امرأة تلد تحتاج الى امرأة تساعدها تحتاج الى علاج نفسي صح التعبير يعني ووقوف نفسي والتعضيد ونحوه بالتالي مارسته معها ام كرثوم اذا ليست القضية فقط تقف على شيء بل هي اعم من ذلك يعني طبعا من اغاثه الملهوف زيارة المرضى الوقوف معهم نفسيا تصبيرهم اخبارهم بالاحاديث الشرعية التي جاءت في فضل يعني زيارة المريض هناك جمعيات حقيقة يعني تقوم بذلك ولهم أيضا حقيقة إبداع في يعني القيام على الملهوفين ونحوهم وكل هؤلاء حقيقة نحن نحتاج كثيرا إلى أن نقف على شيء من نشاطاتهم السلام عليكم السلام عليك. الله, الله, في في في في الله يعلم من شو تقول في يعلم من شو تقول الله يعلم من شو الله يعلم الله الله كيف كنتوا عمجموعة من الناس ولا كيف؟ والله كنا نحن بالبلد واقتحم الجيش المنطقة ذراعنا. اه اقتحم الجيش وانتم مع عيالكم وأهل. ما أنا كله طبعاً طلعتوا تبغون من تسمع. من طلعت الشمس اقتحم الجيش هاي طبعا ثاني تاني مرة اقتحم. لأن نحن طالعين استهدف التجمعات والأرطال المش يعني عمل. طالعين تبغون تت يعني نطلع بروحه تتخلصون بس من الموت. بالضبط. وقاعد يتبعكم وأنتم هربانين؟ يعني قال لي أيني وهم فايتين دبابات تضرب تضرب وين في تجمعات مساء للعظم؟ تضرب مباشرة على على الناس على الأوادن؟ مباشر. مباشرة لا إلهي إيش اللي أصاب في رجلك يبدو لا إلهي هذه السياخ مدخل جوا؟ صار لحوالي 8 شهر مدخل جوا عند العظم؟ هذا طالع من هون؟ لا يا شيخ مدخل من هنا وطالع من هنا؟ أي بالضبط مثل الشيش لا إله إلا الله إيش فكرت فيه لما شالوك وانت تتألم من رجلك تتألم من كتفك وإيش اللي اللي جاء في بالك يعني فكرت فيه أكثر شيء أكثر شيء إنه صبت وتركت الثورة الله العظيم بدون زلل وأسأل الله تعالى أن يعظم لك الأجر ويرفع قدرك ويحفظ أولادك في غيابك عنه يا رب العالمين. وبإذن الله تعالى أن الله, تعالى إن الله تعالى هو الشافي سبحانه وتعالى وبإذن الله أنك ترى من الله جل وعلا ما يسرك هذه الجمعية بدأت تنشط مع المجلس الوطني كذلك يعني هناك مساعدات جاءت للمجلس الوطني وزعت على الناس مالا نقدا داخل سوريا على مساحة القطر كله من قبل المجلس الوطني لكن عن طريقنا نحن عن طريق مكتب لغاسة نحن على مساحة تقريبا شمال سوريا من الشرق إلى الغرب من حدود تركيا إلى الساحل السوري يعني عم نحاول ما أمكن تأمين توطين تأمين تغطية مباشرة لهم حاولنا في الفترة الماضية تأمين سلال غذائيه للاسر نحن ما يقرب من ثلاثين ألف سلة تم توزيعها في المنطقة. كل سلة غذائية تكلف شيء 75 يورو. تأمن للأسرة تقريباً بين ثلاث أسابيع والأربعة أسابيع. اللي كم عدد هالأسرة؟ يعني بحدود ست أنفار يعني. في عنا مستشفيات نحن الدكتور هو اختصاصه في هذا الإطار. نحن عنا أظن أكثر من واحد مستشفى ميداني اللي تم توزيعها إحنا بعتين عدة مستشفيات إلى داخل سوريا. مستشفيات عديدة. بعد المحاولة الشديدة استطعنا نأخذ إذن من الحكومة التركية من وزارة الصحة بإنشاء مستشفى داخل تركيا بكل الإمكانيات للسوريين حد أنه علاقة فيه المستشفى حيكون مجاني وأخذنا الرخصة منهم أو تقريباً البروجة أو المشروع تبعه جهستوا رسالة إن شاء الله والأجهزة تقريباً كلها صارت عندي أسعارة وعندي مني من نشتريها والمكان شبه تقريباً حددناه نابر ريحانية والبناء هيكون مسبق الصنع يعني ما حنبني نحن في فابريكتكم حنجهز مباشره بحدود ال1000 متر مربع والمشروع ان شاء الله إذا استطعنا يكلف تقريبا يعني احنا لحد الآن بحدود المليون دولار بس الأجهزة مع تج... مع الأرض. مع البناء تبعهم يوم مد صرح تزينه المشعل وغدا إذا الحق حتما سيزهق كل باطل كيفك يا بني؟ الحمد لله ايش اسمك؟ عبد المجيد ما شاء الله حياك الله عبد المجيد انت هنا جيت من سوريا من اي مكان في سوريا؟ من حمص ما شاء الله جيت مع اهلك كلهم؟ لا ابوي استشهد عنيش استشهد في حمص؟ اي اه كم عدد اخوانك؟ اخواني؟ اي خمسة كيف استشهد ابوك عبد المجيد؟ الشيخ قال قلنا له صلي بالدار قال لا قد روح صلي بالجامعة لما راح يصلي قام قلت له عندي روح أصلي كمان رحنا علي وياه نصلي قام هو راح خذ البارودة وراح لما راح قام أخوه الصاري يبت قلنا له قال أبوي استشهد قلنا وين استشهد قال استشهد ورا الدار لما رحنا لقائنا عم استشهد شفتها أنت ميت أي. الآن أنت يعني هنا في الأردن ساكن في يعني بيت ولا ساكن عند عندما شاكرا عند الشيوخ بين ابن الشهداء بين ابن الشهداء وانت يا ابنت ايش اسمك؟ طيبة طيبة ما شاء الله انت يا طيبة من, من, من وين في سوريا؟ من حمص من حمص طيب جيتي هنا مع من؟ مع, أهل مع اهلك كلهم؟ اه عبوك جاء معكم هنا؟ لا ابوي متوفي كيف توفى كيف؟ اينت؟ كنا مكتوعين بالخبز كنتم مكتوعين بالخبز؟ وبعدين شو حصل؟ رأبي جيبنا جاء فات الشارع لاج دام وبردي يعني هو طلع يجيب لكم خبز وبعدين شو حصل؟ جاء زوقياتهم ماتوا جرا يجيبهم السيارة ونالو توفى يعني هو راح يجيب الخبز وتوفى فيها كم عدد إخوانك كثير؟ خمسة إيه أنتي أصغر واحدة ما شاء الله الله يحفظك وانتي يا بنتي شو اسمك؟ اسرع اسرع ملعفنا مرحبا يا اسرع انتو متى جيتوا هنا يا اسرع؟ جينا جي لها جمعة الغضب يوم تشاهد ابي قبل كم من زمان؟ صار من زمان طيب لما جيتوا هنا ابوك استشهد هناك في سوريا آه كيف استشهد؟ كان برمو الظاهرة آه وأوسوا رمو آه جلق قناص وصيج والدبابات وبلش يرشوا على العالم ما دي يوم تسعة عشر معه أو تسعة عشر وحد وأنتم إن شاء الله أحطان وإن شاء الله الله يوفقكم في دراستكم يحبق القرآن وفي الصلاة وبإذن الله تعالى أنكم تشوفوا في الجنة إن شاء الله بارك الله فيكم الليث بن سعد رحمه الله تعالى رأى بيتا يباع في المزاد فاشتراه فارسل خادمه بالمال ليعطيه صاحب البيت الأصلي فلما أقبل بالمال وأعطاه صاحب البيت سمع أطفاله يبكون في الداخل قال ما بالهم يبكون قال حزن اني بعت البيت ولا بيت آخر عندنا لكنها الحاجة والدين أبوهم يقول أنا اضطريت أبيع بيتي لشدة الدين والحاجة وأطفالي يبكون يعني أين سيخرجون يجلسون في خيمة يخرجون من بيتهم فرجع الخادم خادم ليث بن سعد وأخبره قال ترى أنا ذهبت لعطيهم المال وسمعت أطفاله يبكون وأخبرني بكذا وكذا قال فأمره أن يدع البيت والمال لهم شوف يا أخي يعني الشعور بشعور الملهوف عبد الله بن مبارك خرج مرة في للحج الحج خرج من مرو للحج من العراق يقولون فأو من فارس فلما كان في بعض الطريق رأى طيرا ميتا في وسط الطريق قال فأمره أمر غلامه أن يلقيه في القمامه فأخذ الطير حمله وضعه في القمامه فلاحظ عبد الله بن مبارك أن أن فتاة جاءت وأخذت هذا الطير قال فأرسل خادمه وراءها قال ما بارك أخذتيه طير ميت ماذا تريدين من. قالت إني وأخي جائعان وليس لنا طعام نأخذه ونطبخه ونأكله من شدة الجوع جاء هذا الخادم وأخبر عبد الله بن المبارك بالخبر فتأثر بن المبارك وقال للخادم عد كم معك من المال قال معي ألف دينار ألف دينار تكفي للسفر وللحج وللصدقات في الحج رجل معاه مال كثير مسافر ما يدري إيش الظروف التي تحيط به قال معي ألف دينار قال عد منها عشرين دينارا نحفظها لنفقتنا حتى نرجع إلى مرو وأعطها الباقي فوالله إن هذه الصدقة أحب إلى الله من الحج بلاش حج نفقه الحج أعطيها لها قال فعد منها عشرين دينارا نفقت الرجوع واعطى البنت 8... تسعمائة وثمانين دينار تشتري بيتا ودواب وبقرة يشربهم حليب خلاص قلبهم أغنياء شوف كيف المفاضلة اغاثتي لهذا الملهوف أحب إلى الله تعالى من الحج شوف القدرة على الموازنة بين هذا وهذا طيب عليك يا أحمد في بعض المبادرات اللي كنا نطلع فيها بنستقبل تبرعات بشكل شعبي من أناس بسطاء فبتتأثر أحيانا بناخذ إحنا الأغراض سواء ملابس أو أغذية أو ألعاب بنفرزها بنوزعها فبتتفاجأ أحيانا بطبيعة الأغراض اللي بتجي لك على سبيل المثال أحد ربات البيوت معروفة شغلها او مصروف البيت من ناتج إيدها بتصنع مخللات ومأكلات وخلاتها فاكتشفنا انه معظم التبرعات اللي جايتها من من شغل ايدها فيعني صدقا يعني تباادر ذهني قوله تعالى انه تناروا البر حتى تنفقوا مما تحبون فسبحان الله يعني كيف يعني كانت الفلوس اللي اعطتكم يعني ليست مثلا 5 دينارات دينار. يعني تبرعات بشكل يعني من صنع يدها يعني اعطتكم مخللات شغلها شغلها يعني رأس مالها اللي بتنتجه وبتبيعه اعطتنا جزء منه يعني يعني شو شو يعني بالضبط يعني مم. مأكولات عطوفنا نوزع إحنا بب مختلف المعيينات على سبيل المثال ألعاب يعني بتطلع على اللعب بحالة جيدة لكن يعني بذكرنها يعني قديمة فسألت أحد الأشخاص فقال لي هاي يعني أنا محتفظ فيها كنت فيها لأطفالي يعني منازل طفل بحتفظ فيها بدي أعطيها لأطفالي بالمستقبل فصدقًا إنه تبادر للذهني يعني يمكن بنظر البعض تكون شيء بسيط لكن معنويا بالنسبة له يعني صدقا بتعني له شيء عظيم خيمته. فحب انه يتبرع فيها الأناس يمكن هم بحاجة أكثر أحسنتم في ما تحبون صدقت والله خاضر أنا بدي أحكي قصة صارت معنا بأحد المدارس بتوضح انه مش شرط الواحد يكون ملهوف يعني بقمة التعاسي يمكن الواحد يكون في قمة النجاح وعلى طرف النجاح لكن بحتاج داخلين نحكي إشعار الفتيل عنده حلو. فا المدارس اللي دخلنا فيها وعلمناهم كيف يعملوا ينظموا التخطيط الاستراتيجي ووكيف يعملوا المهمة والرسالة والرؤية لأي شيء بدهم يعملوا من كان مدى دراسية وإلى آخره بالزيارة الثانية لما رحنا عندهم وجدنا إنه هاي المدرسة عملت عيادة جوا المدرسة وعملت لها بوابتين بوابة داخلية وبوابة خارجية وتواصلوا مع المجتمع المحلي. وجابوا منهم دكاترة من بين الأهالي صاروا يحكوا لأبوهم تعالوا عالجنا الطلاب بالشفت الفراغ تاعك بيفتحوا بوابة الداخلية لجوا المدرسة خلال دوام دراسي عشان الإسعافات الأولية تبع و وبس ينتهي الدوام بسكروا الباب وبفتحوا الباب الخارجي فبيصير المجتمع موحد معيادة هالصيحة بالضبط بالإضافة لأنه صار الطلاب نفسهم صاروا ي... بدهم بيته... يحددوا إنه أنا والله بدي أشتغل بالدفاع المدني ليش والله جبنا دفاع المدني عنا وعملنا معهم خطة على أساس انهم يدربون عنا جوا المدرسة جميل جميل يعني قصدك أن في أطباء الله يجزيهم خير يعني بدل ما يأخذ على الناس فلوس ويفتح عياده ويتكلف أجره وكذا صارت المدرسة ترتب معه تقول لحن سنعطيك المكتب تداوم من أربع, أربع العصر مثلا إلى ست العصر أو كذا بحيث أنك تساعد ملهوفين يكون بينكم وبينهم نوع من التعاون عمر أو خليك بعد الفاصل شوية أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله تعالى عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك إغاثة ملهوف هي أخلاق الأنبياء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم ممرأتين تذودان ما انتظر حتى تسأله المرأتان حاجتهما حس أن المرأتين محتاجات لشيء من غير ما تتكلم قال ما خطبكما كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد رأى أحد الصحابة حزينا جاء وجلس عنده يا فلان إيش اللي عندك ما مالك جالس في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال هموم غلبتني وديون ركبتني إلى آخره وكنا ذكرناه في الحلقة الماضية. المقصود أنك أنت الذي اسعى إلى معرفة حاجات الملهوفين لتساعدهم في ذلك. فيه ناس مثل ما قال الله جل وعلا للسائل والمحروم وفي أمور حق معلوم للسائل والمحروم. قال السائل هو الشخص الصريح الذي يأتي إليك ويقول يا أخي أنا فقير أنا مسكين أعطني. قال والمحروم هو الذي يخجل من أن يطلب منك هو. يستطيع أن يطلب لكنه يخجل أنت الذي تتبع حاجته لأجل أن تستمع إليه ومثل ما بين الله سبحانه وتعالى ذلك يعني في يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قدرة الإنسان على أن يبحث عن الملهوفين ويعني يقف معهم فإن الله جل وعلا إذا هو تتبع حاجات إخوانه وقضاها فإنه حري في أن الله جل وعلا يعني يكون معه عند حاجته فعلا يكون معه عند كربته يكون فعلا يشعر أن الله جل وعلا يقضي له أموره من خلال التكافل الاجتماعي التكافل العائلي تكافل اهل الحي الواحد احيانا تكافل الجمعيات التعاونيه بل حتى يا جماعه ان رسالتي ايضا الى اخوتنا الذين يقيمون في بلاد الغرب يوجد ملايين المسلمين الآن في بلاد الغرب سواء من العرب أو من غير العرب من الذين اسلموا من داخل البلد ينبغي ان تساعد في اغاثه الملهوف حتى غير المسلم حتى تبين لي يا أخي هذا الإسلام الإسلام دين رحمة دين دعوة دين إحسان إلى الآخرين هذا عمر رضي الله تعالى عنه كان مرة يسير في طريق طرقات المدينة وإذا شيخ كبير يسأل الناس نظر عمر إليه فعلم أنه يهودي وكان المدينة فيها يهود يعني من سكانها فقال له عمر يا رجل ما عندك من ينفق عليك قال أنا شيخ كبير والله ليس عندي من ينفق عليك فقال عمر أعطوه من بيت المال راتبا يعني أعطوه عطاء شهري من بيت المال فإن له حقا علينا أكلنا شبيبتك وأنا أكلنا شبيبتك لما كنت شابا وندعك في شيخوختك يعني أن أنت لما كنت شابا كنت تشتغل في البلد وتساعد وتصلح نأكلك لما كنت شاب وتساعدنا في أمار البلد فلما كبرت لأن ما في أحد ينفق عليك نوهم وتبدأ تسأل الناس هذا يعطيك حبة تمر وهذا يعطيك كسرة خبز تركك لا والله ولم يكن له عمر آه طيب أنت الآن محتاج أسلم ونمشي لك راتب ما قال له ذلك إما أن تسلم لله تعالى بنية خالصة أو لا أعرض عليك هذا فمشوا له راتبا من بيت مع المسلمين هذا هو يتعامل مع يهودي فما بالك بغيره طيب عمر يعني بس إضافة صغيرة يعني, أيه؟ يعني أقول فقط لمن يق أو يدعي أنه ليس لديه ما يعطيه بس استفسار بسيط أو سؤال ان الله سبحانه وتعالى من أسمائه العدل أيه؟ فكيف يكون عادلا وأن صفاته العدل و... وأن أملك ما أعطي وأنت لا تملك فكل واحد فينا يملك ما يعطي مع اختلاف كل واحد كيف كيف بيقدر يقدم هذا الاشي؟ جميل. ممكن يعني لمسه حنان على على راس يتيم أو أهذول الأطفال الأطفال الأمراض ممكن تكفيه يعني تكفيه من مال الدنيا وما فيها هذا اولا ثانيا يعني بعد تجربة خصوصا الأطفال الأيتام وغيرهم ما ما بيكونوا بدهم منك يعني تعطف عليهم يعني تجيب لهم هدايا وتجيب لهم مصروف مثلا أو لعبه معينه هم بدهم الفرحة هاي البسمة اللي ترسمها على وجوههم فهم زيارة بسيطة منك إلهم تكفيهم زي ما حكينا عن كل شيء فهذا أقل شيء ممكن تعطيه يعني أنت لو ما, ك لو ما كان معك تتصدق وتعطي معاك يعني معاك العمل اللي تقدر تعمله لهم زيارتهم حتى رسم البسمه على وجوههم أحسنت عموما الوقوف مع هؤلاء ولو نفسيا هذا أمر مهم هذا ذكروا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي الفجر بالناس فإذا تفرق الناس قام وخرج من أطراف المدينة عمر استغرب يعني أبا بكر يطلع ما في مزرعة عندك يا أبا بكر أو مثلا يعني عندك مثلا ابل أو غنم تذهب إليها غريب خروجك غريب فتبعه عمر يوم من الأيام فوجد أبا بكر يمشي حتى دخل إلى خيمة قديمة وجلس فيها قليلا ثم خرج فخرج فتحرك عمر وكان مختبئا عن تحرك وجاء دخل الخيمة وإذا فيها امرأة عمياء وإذا عندها صبية صغار يأكلون فقال لها عمر السلام عليكم قالت عليكم السلام قال من هذا الرجل الذي يأتيكم قالت والله لا أدري هذا رجل من المسلمين يأتي في كل يوم بعد الفجر فيعجن عجيننا ويخبز خبزنا ويحلب داجننا يحلب الأشياء التي عندهم يحلب حليبها ويصنع طعامنا ثم يذهب والله ما أعرفه فخرج عمر وهو يقول لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر يا أخي شعور الإنسان دائما اني لا بد كل بصمة مع الضعفاء والله يا جماعة أنها متعة لا يعدلها متعة لما تحس انني أنا آكل لكن لا الحمد يعني قد آتاني الله تعالى شيئا لكنني انا أستطيع أن اعطي غيري أنا أستطيع أن أكافئ غيري وبالتالي يستطيع الإنسان أن يشعر بنوع من الرضا عن نفسه دام اني أنا ما أكلت لي بل أنا أيضا أساعد الآخرين هذا لما عبد الله بن عمر قدم بين يديه يوما حلواء لذيذة يعني يقولون فطرق الباب سائل قال العطاء يا مسلمين يعني يعطوني صدقة فقيل لابن عمر لعلك تعطيه درها من قال لا بل احملوا إليه هذا الحلوى والدرهم قالوا إنه سائل والله ما يدري إيش الحلوى هذه قال لكن الله تعالى يدري صح ما يعلم إيش كلفت وإيش مقدار الحلاوة اللي فيها لكن الله تعالى يعلم اني اعطيته شيئا أنا احبه شوف يا اخي القدره على مشاركة الناس يعني مثل هالمشاعر هذا أمر مهم وهذا مثل ما ذكر اخونا احمد يعني مثل هؤلاء اللي يعطيك الطفل اللي يتصدق او يتبرع بلعبته او الشخص الذي عنده شيء غالي عليه ومع ذلك يعطيه يبشر بالخير والله ان يتعامل مع رب الرحيم الكريم إذا راك فعلا ما خذلت اخوانك يعني من خذر مسلما خذره الله اللي يرى الناس محتاجين ويخذلهم ولا يقف معهم هذا يخذله الله تعالى يوم القيامه طبعا أنا قبل لا أختم بقي معنا نقاط لكن يبدو أن الوقت ضاق علينا هناك اعداد من الاخوه جزام الله خير عندهم بصمات سواء في جامعة في حي في مسجد في إعانة ملهوفين في بعد مثلا فيضانات أو سيول مائية أو زلازل أو نحو ذلك هؤلاء لهم حق حقيقة في أن نعرض بصماتهم حتى يكونوا باذن الله تعالى هم قدوة لغيرهم في ذلك تغريدة نقلت ما يزيد عن 300 الف قطعة للاجئين السوريين في الدول التي لجؤوا إليها بدأت القصة عندما غردت سابة بتغريدة اقترحت فيها على الشيخ عبدالله المحسني بأن يدعو حملات الحج بدعم اللاجئين بالمفارش والبطانيات التي استخدمت لأيام معدودة في هذا الموسم فتفاعل معها الشيخ ونشرها في حسابه فوجدت إقبالا كبيرا من مجتمع إنساني محب للخير فنهالت الأيدي بالجود ليجمعوا ما يزيد عن 300 ألف قطعة. تستثمر هذه البطنيات التي بعد حملات الحج التي يستغنون عنها حملات الحج تستثمر لصالح أخوان اللاجئين في أخوان اللاجئين السوريين سواء في الأردن أو في لبنان أو في تركيا. ثم الفكرة تطورت قليلا حتى أن الشيخ عبد الله وضعها في تغريدة وبثها وبدأ بنشرها. وكذلك ممن قام بنشرها الشيخ محمد العريفي سوالها رتويت وانتشرت هذه الحملة الجميل أن هذه الحملة بالتفاعل الكبير الذي وجدت وكأنها تبرهن للجميع أننا شعوب مؤمنة وقلب المسلم إن لألم أخيه المسلم تميز حصل بتغريدة وتميز أكبر كان بهذا التفاعل الكبير من أفراد المجتمع فضع لك بصمة ولو بكلمة وزد على الحياة سيئا حتى لا تكون زائدا عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جاء كلما كان الملهوف قريبا منك ازدادت المسؤولية عليك لما يكون مريض هو قريب لي جاري ولا ابن أخي لما يكون محتاج إلى دراسة قريب لي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض لما يكون اللي عنده مشكلة في بيته قريب لي لما يكون الذي يشكر عقوقه ولديه قريب لي كلما كان أقرب إليك صارت المسألة عليك أوجب وكلما كان أبعد ازدادت المسؤولية على عدد أكبر من الناس يكونون يتشاركون في رفع عانهم تفضل يا أحمد قصة سيدنا أبو بكر وسيدنا م. عمر أعتقد كان فيها نوع من التنافس فاستثارت عندي هالنقطة مع نزوح الأخوة السوريين للأردن بدأت المبادرات يعني كنت أقود أحد هذه المبادرات فبدأت مبادرات مختلفة في في شتى مناطق الأردن يعني ووو القادة في المبادرات مبادرات هاي أصغر مني سنا يعني أحد المشاعر اللي بحس فيها إنه بالفرح إنه في ناس عن جد بحبوا مع شعور آخر ليس صغيرة إنما غبطة يعني يعني بحاول أتسابق مع غيري بالخير بشوف قد جمعوا يعني بنبسط لهم بالخير لكن ب يعني بتمنى إني مثلاً أوصل إنه لما مستوى يعني هو خير يعني بنحب نتنافس فيه وخصوصاً في ناس يعني أسأل الله أن يكونوا من, من قال عنهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وكفرنا عنهم سيئاتهم جنات والله شرف عظيم أن نخدم أو نغيث الملهوف بشتى الطرق صحيح هو طبعا من أهم الأمور أو من أهم الأمور أيضا في, في إغاثة الملهوف أن يساعد الإنسان في إغاثته يعني أنا قد لا أستطيع أن يغيث الملهوف لكن أساعد آتي عند جمعية أقول يا جماعة أنا لا أستطيع أن أفتح مدرسة خيرية لكن أستطيع أن أعلم عندكم مجانا وأعلم ابناء الفقراء مثلا جاء مثلا عند إمام مسجد قال يا شيخ أنا لا أستطيع أفتح مدرسة لكن أنا مستعد يوميا العصر أعطي درس في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا الأحياء للطلاب الذين في آخر سنة في الثانوية اللي ما يستطيع يدفع حق المدرس وقيمة مدرس خصوصي أنا أستطيع أني أساعدها أنا مدرس أنا أغيث الملهوفين أغيث كل عائلة تتمنى أنها تأتي بمدرس خصوصي لولدها وليس عندها مال أنا أستطيع أني آتي وأدرس يا شيخ في المسجد درسا لهؤلاء هذه قاتل ملهوف احيانا أقول لا أنا ما أستطيع أتبرع بمال لكن يا جمعية خيرية أنا بشتغل لكم سواك أنا أسوق السيارات أحمل معكم المتاع أنقله بمعنى يا جماعة أن الإنسان يبحث له عن عن عن, عن مكان في هذا الزحام زحام هؤلاء الذين يساعدون الملهوفين ابحث عن مكان بينهم حتى تستطيع أن تثبت قدمك في ذلك ذكروا أن أبا مسلم الخولاني قالوا كان يجهد نفسه بالعبادة قالوا فتعب يوما ثم جلس وهو يصلي آخر الليل ثم ضرب قدمه وقال أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفوزوا به دوننا والله لنزاحمنهم عليه في الجنة يقول احنا فاتنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن سنزاحم أصحابه في الجنة عليه ان شاء الله نعمل عملا نستطيع به أن نصل إليه عليه الصلاة والسلام أنا أقول كذلك الذي يستطيع أن يتعاون مع أي شخص من جمعيات خيرية أو من تكافر اجتماعي أو غير ذلك فهو مطالب بهذا لعل الله تعالى أن يؤجره مثل هذا أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا واياكم في طاعته وأسأل الله تعالى أن يكشف يعني عن الملهوفين لهفتهم وأن الله تعالى جميعا من أصحاب اليد العليا التي تحسن إلى رب العالمين وأسأل الله أن يحمينا وإياكم من يعني الفتن مع ظهر منها وما بطن ونصبع لنا وإياكم الخير صبا صبا ونرجع لعيشنا كدا كدا يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم أن يتقبل أيضا من كل من يعني أغاث ملهوفا أو وقف معه ونعيدنا وإياكم من أن ينزل بنا هم أو غم أو حاجة إليه إلى إلى غيره جل وعلا اسال الله لي ولكم التوفيق التقيكم باذن الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل أوراق الحياة.